درس إن شاء الله نشوف الأمر رتبها فقال الذين أقوله إذا قدوا صادف فأغسروا ودوهكم وأيديكم إلى مرافق وسحب رؤوسكم إذن الواو ترتيبية كان يقول فا فا فا أغسروا ودوهكم فا أيديكم فا هكذا الترتيبية تكون هكذا هذه هي الوجه الأول من من أوجه الدلالة من الآية أنها أن الواو ترتيبية الوجه الدلال الثاني من الآية هو أن الله على أتى بممسوح بين مغسولين وهذا لا يتأتى به ال يعرف في لغة العرب هذا لا يتأتى به أن يعرف في لغة العرب ما يعرف في لغة العرب أن يدخل ممسوحًا بينما بين مغسولين إلا إلا لبلال نعم فقال الله دار تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم مغسوله الان فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مغسول ايضا شوف الترتيب بتاع الغسل وايديكم وامسحوا برؤوسكم مسحوا الان وارجلكم الى الكعبين فجعل صفحه 90 صفحه 90 اعتذر فجعل ممسوحا بين مغسولين والعرب لا تفعل ذلك العرب لا تفعل ذلك إلا لحاجة والحاجة هنا هو بيان أن الترتيب واجب الحاجة هنا بيان أن الترتيب واجب عليكم سلامة ثلاثة بيان أن الترتيب واجب مفهوم؟ فإذن هنا قال فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أيضا من الأدلة على أن الترتيب واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا واستمر على ذلك وهو القائل صلوا كما رأيتموني وصلي والودوء من شروط الصلاة يبقى أنه قال صلوا كما رأيتموني وصلي شرطا وإيش ورقنا شرطا ورقنا وأيضا من ذلك دائموما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للواجب والقاعدة الأصولية عند العلماء ما خرج بيان للواجب فهو واجب لقول النبي بالقول الله تعالى فغسلوا رواكم أتاكم المرافق مسحوا رمسكم وارجوكم من هكذا فهذه فيها تلاوة واضحة جدا على مسألة الترتيب والترتيب يكون واجباً. ما معنى واجب؟ معنى أن الذي قدم ما حق التأخير وأخر ما حق التقديم فوضوء لا يصح والمعنى لو قام زيد يصلي قلنا له قبل الصلاه تتوضا اذ الوضوء شرط شرط في صحة الصلاه قام فتوضا فغسل يديه فمضمض فاستنشق فغسل وجهه ثم غسل ذي الرفقين ثم غسل رجله ثم مسح برأسه وأذنه ثم قام للصلاه فصلى قلنا له تعالى صلاتك باطله قال اعوذ بالله انتم تتحكمون في صحة الصلاة أوطان الصلاة قلنا لا ليست بعيدين لكننا نتكلم عن أهم صلاتك باطلة لأن طهراتك أو ودوءك كان باطلا قال كيف كان باطلا وقد غسلت كل الأعضاء التي قال بها الله تعالى في كتابه قلنا نعم غسلتها غير مرتبة ووفق الشرع لابد أن يكون الترتيب فودوءك لا يكون وفق الشرع إلا بترتيب وضوءك لا يكون وفق الشرع إلا, إلا بترتيب لذلك قال علماءنا في لا يصح عليكم. لا يصح بحال من الأحوال أن نقول ال الوضوء بهذه ال ال الكيفية ولا تصح الصلاة بعده لأن الصلاة لابد فيها من وضوء من طهارة والطهارة شرط في صحة الصلاة وأنت ما, أتي... ما أتيت بالطهارة على وفق الشرع ما أتيت بالطهارة على وفق الشرع وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله خرج بيان الواجب ولمعترض أن, ولمعترض أن يعترض فيقول قد علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه ثم رجع فمضى فاستنشق قلنا نعم ونحن نجمع بين بين ما سبت لأن الكل ثابت كل الكل كل ما ثبت كان على الحق الكل ثابت والكل على ما والكل على حق ماذا ثبت آه عن آه النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول الترتيب واجب في الأركان الترتيب واجب في كل الأركان والأركان على المذهب أربعة غسل الوجه غسل اليدين مسح الرأس غسل الرجلين يبقى الترتيب واجب في هذه الأربعة كما رتب الله يا الذين آمنوا إذا قمت للصلاة فاقصروا وجوهكم أولا وأيديكم ثانيا وقال وامسحوا برؤوسكم ثالثا وأرجو لكم يعني اغسلوا أرجو لكم الرابعة يبقى الترتيب هنا ترتيب يش ترتيب واجب الترتيب هنا ترتيب واجب في الفرائض والأركان ترتيب واجب وأما في السنن فليس بواجب مستحب وأما في السنن فليس بواجب لذلك قلنا إذا إذا, إذا ما مسحت أذنك إلا بعد ما غسلت رجلك يعني مسح رجل الرأس أولا ما مسح أذنه ثم غسل رجله ثم رجع فمسح أذنه صح ذلك لأن مسح الأذن سنة وليست بواجبة سنة ليست بواجبة نعم قال المصنف عليكم السلام وكاته قال المصنف عليكم السلام وكاته قال المصنف رحمه الله تعالى فرع خرج من فرج بلد يجوز أن يكون منيا ويجوز أن يكون مذيا عليه يعني انا كان نائما ثم قام هنا يجوز أن يكون منيا لأنه عن احتلام ويجوز أيضا أنه يكون مزيا بأنه يعني كان يرى الجماع لكنه ما ما أنزل فكانت مقدمات النزول بأن أنزل مذيا نعم في خلاف منتشر بين العلماء يعني قد قال بعضهم أنه من الخلاف وصل ثلاثة عشر مقالة قال الرفعي الراجح عند الرفعي والروض النذي عند النوي أنه يتخير يعني هو الآن قام فوجد بلدا في ثوبه يعني ممكن انسان الإنسان الذي يرى في, في النائم يرى, يرى كما يرى النائم بالجماع فوله صور ثلاث يرى أنه جامعة ويقوم فيتأكد انه جامع فينظر في ثيابه في فليجد بللا ما يجد شيئا نعم الصوره الاولى الصوره الثانيه راى انه جامع في منامه ثم ثم ذلك وجد البلل في ثوبه كثيرا كثيرا قليلا له رائحة معروف مريا الثالث أيضا رأى في المنام أنه جامع فنقول بأنه رأى بللا لكنه وجده ضعيفا فاختلط عليه الأمر هل هذا مني أم هذا مني السورة الأولى أنه لم يجد شيئا ولا بللا لا شيء عليه كل ما حكاه وهو نائم لا شيء عليه عليكم كفاة الأخيار لا شيء عليه الثاني واجد بللا وعلم أنه مني فهذا واجب عليه الغسل فهذا واجب عليه الغسل أنه تأكد أو قل غلب على ظني أن هذا مني فواجب عليه الغسل لأن الله جل في قال وإن كنتم جنما فتطهروا فإن كنتم جنما فتطهروا الحاله الثالثه والتي يريدها المصنف هنا وفيها ثلاث عشر مقاله هو انه يعني وجد كمالد النائم من, من من من من الجماع فخرج فنام فلما استيقظ وجد بلدا لكنه لا يدري هذا من مني او هذا مدي، اختلط عليه الامر في عشر قوله أو مقالة ورجح الرفيع ورجح النووي بأنه مخير مخير بأن يجعله منيا أو يجعله أو يجعله متين وجهه هنا أنه على غالب ظنه في الباب يكون الأمر ونحن نتعبد لله الرفيع ولا بغلب تضن في في أغلب الأحوال ولأنه اشتبه اشتبه عليه الخ الخف بالأسفل فمنه مناسب إلى الأسفل ورعن ومنه مناسب إلى الخف تيسيرا فلذلك قال النووي وأيضا قال الرفعي فليتخير فإن شاء جعله منيا فاغتسل وإن شاء جعله مزيا فغسل ما أصابه من بدني وثوبه وتوضى وضوءه للصلاة وقد قال بعض العلماء بل يجب الحيطة لأنه قد قد قد, قد اقترن حاضر بمبيح اقترن الحاضر بمبيح فالحاضر يقدم على المبيح الحاضر وهو المني لأن المني يمنعه من الصلاة إلا أن يغتسل وهذا منع أكبر والمجل لا يمنعه من الصلاة إلا أن يتغضأ فمنع أصغر أكبر يقدم حيطة لذلك قالوا يجب عليه الاقتصاد ولا لابد أن نقول من النظر الفقهية قد تأكدنا بأن نزمته مشغولة قد تأكدنا بأن نزمته مشغولة والآن الشك هل بمني أم, أم بمزي وأنه رجح أن يكون أن يكون الأحوط هو الأصل، لأنه يجمع من الاثنين يتوضأ واغتسل. الصحيح رجع في هذا الباب أن نقول غلب غلبة الظن عنده هو مني أو مذي فإن غلب على زني أنه مذ، تعامل معاملة المذي غسل المحل سب وتوضع دوار آل الصلاة، وإن غلب أنه مني وجب عليه الاغتسال وجب عليه الاغتسان، وإن توقف لا يعرف نقول الأصل عدم نزول مني، الأصل عدم نزول مني. فهنا يكون مزيّن وتوضّع ويغسل ثوبه وتوضّع الصلاة وأنتهيًا. والحق أن الأصل عدم عدم عدم الإنزال والأسل عدم مني، فإن قلنا لم نجد تدفقا فهذا نرجع للأصل ونجد أن أن الأصل عدم الانزال الأصل عدم عدم الإنزال. فان كان الاصل عدم الانزال يبقى سيحسب مزيا ويتوضا ويغسل ما اصابه منها وهذا الراجح الصحيح هذا الراجح الصريح كان قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وسنن, وسنن, وسنن عشر خصال التسمية الآن السؤال للزوم لم أخر السنن عن الواجبات لم أخر السنن عن الواجبات أريد أن أعرف أن كنا أريد استيقاظا ما أريد نوما لأن الواجب مقدم هنا هنا عندنا إجابات لأن الواجبات لا صح الوضوء بدونها ممتاز ممتاز الواجب يقدم على السنة ممتازين ماشي لأن الواجب مقدم نور لأن الواجب لا صح الوضوء بدونها مثلاً تلزم فلا تلزم من الصح ممتازات ما شاء الله تضمن أمم ما هذا الأكيد أصلا الذي أخفق من عندكم أخفق مدفوع الأجر بما قال لكن الإجابات جيدة والمشاركات جيدة يعني فاهمات طبعا خلاص ثلاث عجاب ممتزين أنا كان يموني هنا يبقى إذن سنة بعد قدم بهذا وسنة وسنة بالسنن قال وسننه طبعا السنة السنة أصوليا, السنة أصولياً هي ما طلب الشارع فعله بغير جزم ما طلب الشارع فعله طلب الشارع فعله نعم من غير اللزوم من من باب الاستعلاء يبقى من باب اللزوم من غير اللزوم لكن من باب الاستعلة هو من الاعلى الأعلى للأدنى نعم وهو من يساب فعله, فعله ولا يعاقب تاركه من يساب فعله ولا يعاقب تاركه قال وللودوء سنن منها التسمية يعني تسمية او ودود من سنن ودود التسمية أن يقول المرء بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله هناك خلافة عن العلماء في هذه المسألة يبقى يقف عند البسملة بسم الله أو يزيد بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان الأمر يسير في هذا الباب والأفضل له أن يبقى عند بسم الله وهناك وعد ما قال كلما كانت زيادة كلما كان الأجل أفضل ولأن التسمية في أول ودوء سنة بحديث خاص وحديث عام بحديث خاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لا ودؤأ له ولا لمن لم يذكر اسم الله عليه لا صلاة لمن لا لم يذكر اسم الله عليه والحق ان هذا الحديث باتفاق أنه ضعيف الحق بأن هذا الحديث باتفاق أنه ضعيف عليكم حفظهم حفظهم ربي وأحسن الله إليهم ورفع الله مقامهم أهل خير ورفعة وديانة نزام الله خير ورواية راه النسائي وأحمد بن خزيمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله وكان هذا الذي فيه المعذرة عندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الماء ونبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم التوضأوا بسم الله قال توضأوا بسم الله وهذا لا يدل على الوجوب لكن في قوله صلى الله عليه وسلم كل امر دبال لم يبدا فيه بسم الله فهو ابطر فيه دلاله واضحه جدا على ان البسمله واجبه وان كان قالوا لا لانه في قوله لا وضوء بغير, بغير تسميع لا صلاه بغير وضوء ولا وضوء بغير بسم الله يعني لا وضوء كاملا لا وضوء كاملا نعم قال ولا وضوء إلا بذكر الله يبقى وضوء كامل وعندنا الأدلة العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال كل أمر ذيبال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر كل أمر ذيبال ذي أهمية لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر في رواية فهو أجزم نعم هذه سنة متأكدة، وإن كان الإمام أحمد قال بوجوب بوجوب التسمية مع أول ال ال الوضوء, الوضوء لهذا الحديث وهو أحمد نفسه مضاعف الحديث يعني أحمد نفسه قد ضعف الحديث ولو تركها المرء عبنا فلماذا اعتذركا في خلاف راجح نعم فالحديث من توضى وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدني وإذا ما ذكر اسم الله كان طهورا لأعضاء ودوءي هذا حديث لم يصح متفق على ضعف هذا الحديث فيه عبد الله بن حكيم أو وكر الداهري ضعفه أبو زرعة و أبو حاتم و اتهم بالوضع فالحديث ضعيف باتفاق وهو في قولي من توضّع ذكر اسم الله كانت طورا لكل بدني ومن توضّع وإن لم يذكر اسم الله كانت طورا للأعضاء ودؤي وهذا حديث متفق على ضعفه والحديث الأصيل الذي يحتجون به لا صوته من الأوضاء ولا الأوضاء من لم يذكر اسم الله عليه هذا حديث ضعيف ايضا لم يصح ومن السنن أيضا غسل الكفين قبل إدخالهما قبل إدخالهما غسل الكفين قبل إدخالهما علينا وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء يكون يكون غسلا لليدين قبل قبل غسل الوجه وهذه لها أمور هي من السنة هذه سنة مستقلة تبع هي سنة مستقلة ولها أحوال أن يتاقن نجاسته فيجب عليه الغسل قبل أن يضع يده في الإناء وأن يغسلها ثلاثا وأنه لا يجوز أن يضع يده في الإناء الحالة الثانية أن يشك في النجاست يس كأن استيقظ من نومه باته ولا يدر أين باتت يده فهذا يكره وضع أن يضع كفه في الإناء أو يده فيه. يكره طب لو وضع الإناء الأناء طاهر الماء طاهر ولا شيء على ذلك نعم لكن لما جاء ترو الشك يجعله يبتعد حتى يكون الأمر على, على, على أصله قال إذا قام أحد قال أحدكم إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا أو قال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري اين بات فوان كان وسلم انه لا يدري اين نبات يبقى ذلك لو رأ... لو لا يدري اي نباتت ويعلم انه لان نجست فيها له ان يضع يده يبقى المساله هنا الشك في طرو النجس على اليد والشافعي فسرها انه عاين قال كيف ذلك كيف يكون وانا كيف ذلك وانه منسب حدث فكانه قال قال لان العرب ولان اتباع النبي وسلم كانوا لا يستخدمون الماء يرونه يعني للنساء إلى للرجال فكانوا يستخدمون تصل بعمر بعمر كل يرسل نت عمر أمك نحن نشوفنا قطعهم الشاشة أشوف هنا كيف يصل إلى هنا أفضل خلاص رجع ثاني رجع نعم خلاص لكن كل كل كل استهلاك ثمانين شافع كان يفصل ذلك أنهم كانوا يستخدمون الحجارة والحجارة تزيل العين لا تزيل الأثر فلعله نام فعرق فسال العرق فمد يده كان بشرة نلاسة خفية فلذلك ينسى منعهم منع منع منعهم من أن يضع اليد في الليناء حتى يغسلهما ثلاث. فهنا تروي الشك على هذا لا يزيل اليقين الأصيل. تروشك لا يزال. أخي في قوله. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه إذا استيقظ أحدكم من نومه شش. أناس. إذا استيقظ أحدكم من نومه فالجالس يديه ثلاثا قبل أن يدعهما أو قبل أن يدخلهما في الإناء قبل أن يدخلهما في الإناء. وفي رواية فلا يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما وهذا كما قلنا على الاستحباب عند الاستيقاظ من النوم انت وبعدين فتح وخد خد امسك يوم كده تعال خد الله لا بد ياتي فإن الإنسان قال إذا إذا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى السلام ثلاثة وهذا كما قلنا على استحباب على قول جمهير أهل العلم لأنه اليقين لازول بالشك تروه الشك لا يزيل اليقين السابق في مسألة طهارة الماء فترو الشك الآن في في ما في صوت. في صوت او ما في صوت نعم كانت قطع اعرف النت. الان في صوت ام لا واضح الحمد لله فاذا هنا المسألة على الكراها وضع اليد في اليناء قبل الغسل على الكراها لا على التحريم لان المسألة مشكوك فيها المسألة على الظن لا على اليقين وقلنا اليقين لا يزول بالشك والماء لا يزال طاهرا حتى لو وضع يديه قبل أن يغسلهما، لأن المسألة فيها طروشك الشك, الشك لا يزيل يقين، طروشك لا يزيل اليقين والعجيب والجماهير جميعا لم يفرقوا بين نوم الليل ونوم النهار، وزهر من أحمد إلى التفريق بين نوم الليل ونوم النهار لقوله أين باتت يده، لقوله أين باتت يده، بيت اليد لا يكون إلا بالليل ونقول هذا على الغالب هذا الأمر على الغالب لا على التأثير العام ما يعني قل لا يزلوا بالشك وتروه الشك لا يجعلنا نقول بالحرمة وتروه الشك لا يجعلنا نقول بالحرمة في هذا الباب بإذن التسمية أول السنان غسل يديني قبل عليك السلام كاته صالح لما تغيبت كثيرا يا صالح يا الله يهديك ونقول الايمان لما تتغيب كثيرين احنا قلنا انتظام لا يعلو طالب العلم اتقانا إلا بالانتظام والتقطيع يؤثر جدا سلبا اذا الأصل الحمد لله إذا الأصل في ذلك التسمية غسل اليدين السنة الثالثة المضمضة والاستنشاق وإن كان الأمم أحمد يقول بوجوبها عندنا أدلة كثيرة على أنها من السنة بأن الله لما أمر بالوضوء لم يأمر بأمر بالأركان فلم يأمر بالاستنشاق حيث قال يا الذين أمرون إذا قمت رسالتي وجوهكم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي وهذا فاصل في النزاع قال له توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ولم يأخذ مضمض واستنشق والمحل محل بيان وتأخير البيان عن وقت الحياة لا يجوز ويجب على النبي صلى الله عليه وسلم البيان لأن هذه صلاة وصلاة أعظم أركان الدين ومن ذلك أيضا حديث عشر من السنة عشر من السنة وذكر منها المضمضة والاستنشاق طبعا لا يستدل بهذا الحديث عشر من السنة لا يقصد بها السنة التي هي النفلة لا يقصد بها ما كان ما مجعا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقصد بها السنة التي القصد فيها النفلة نعم الله المستعى لا تقطعي التغطية هذا ليس الجيد وقلت أن من ادل الأدلة أن من أدال الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله توضأ كما أمرك الله ولما قال توضا كما أمرك الله وكان بيانا فالله لما أمره أمره بغسل وجه ولم يأمره بالموضى والاستنشاق وفي الوقت النسائك جاء تاكيدا قال له توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك فرون ويستحب المبلغة في المضمضة يعني السنة يستحب فيها سنة أخرى السنة يستحب فيها سنة أخرى السنة يستحب فيها, السنة, يستحب فيها السنة الأخرى هي قول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما عليكم السلام وبركاته بالغ في الاستنشاق ما لم, ما لم, يكن ما لم تكن صائما وإذا قال يحرم في حق الصائم المبلغة في الاستنشاق لأنه سبيل إلى سقوط الماء عليه قال واستعاب الرأس صبرا يا حجر صبرا انت معي في الدرس صح قال واستعاب الرأس في المسح احنا قلنا بأن ركن الودوء عندنا مسح بعض الرأس وهذا خلاف, خلاف الراجح عليكم سمع وكاته كل حجر أصلا معنا ليش بيتصل خرج موجود يا ابن رجل تحت أنت أنتهي من الدرس وننزل إن شاء الله أركن عندنا مسح بعض الرأس لقول الله جل في علاه الصوت الآن غير واضح السلام عليكم الصوت واضح أو غير واضح عند زوم الآن واضح الحمد لله طيب مسح بعض الرأس لقوله ومسحوا برؤوسكم قالوا الباء باء, الباء باء طبعيدية يعني ببعض رؤوسكم وأكدوا على ذلك بحديث المغير من شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه عمامة فمسح مقدم الرأس ثم مسح على العمامة قالوا اكتفى بمقدم الرأس والمسح على العمامة عليه وتعقدنا أن هذا خلاف الراجح والراجح أن مسح كلية الرأس واجب مسح كلية الرأس واجب ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وكان يمسح بمقدم الرأس وذهب بهما إلى قفاه ويرجع بعد ذلك إلى حيث بدأ وهذا حديث عبدالله بن زيد فعل ذلك هم يقولون استعاب الرأس سنة مستحبة لفعل النبي استعاب الرأس سنة مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في التأصيل أنه يغنيه ويجزئه بعض الرأس القوي فمسعوا مسعوا برؤوسكم يأي ببعض رؤوسكم وهذا خطأ بين صراحة بعضهم قال الباء هنا للساق وليست للطبعيد وهي قليل في اللغة أن تأتي للطبعيد والاستدلال بحديث المغيرة هو عليكم ليس لكم لأن سلم أتم المسح على العمامة هذا الدلالة واضحة جدا على أن أن تمام المسح هو هو الواجب وهو من السنة أن يضع يأخذ بمقدم رأسه ويذهب إلى قفاء. ثم يرجع مرة ثانية وقد قال علماؤنا من السنة الاستيعاب في الشفعية قالوا السنة استيعاب الرأسي فيبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى قفاء ثم ألدهما إلى المكان كما فعل عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ويضع إبهامه على سدغائه وينزق السباباتين والذهاب والعود مرة وهذا في من له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلا إلى باطن الشعر طبعا هذا الرجوع إلى نفس المكالسة بل هو لو مر على كل شعره بمسحة واحدة قد أدى الأصوى المستحب فالرجوع إلى مقدم الرأس هذا أيضا من الكمال هذا من الكمال وهذا فيما الذهاب والإياب لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلال إلى باطن شعر وظاهر وأما من لا شعر له أو له شعر لا ينقلب فيقتصر على الذهاب فلو رده لم تحسب ثانية لكن لكون الماء باقي مستعملا اللي يقصد فيه ما دام الشعر لا يصل الماء عند التخليب فإنه يضع يدهو الشعر ويصل به إلى قفاه. يكون بذلك قد أتم الودو والمرأة كالرجل حز والحزة بالقلدة لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام المضمضة والاستنشاق تكون بغرفة واحدة هذه غالب حالي نصفلم. ولو بغرفات مستقلة مضمضة فقط ثلاثا بعدين استنشاق ثلاثا هذا أيضا سنة لكن المستحب والمتأكد هو أن يجعلهما كعضو واحد قال المصنف ولا يجوز الاقتصار على مسح الأمامة قطعا لأنه ما مسح الرأس والمسح على الأمامة ليس المسح له وفي البحرية عن محمد النصر من كوال أصحاب أنه يكفي المسح على العمامة هذه من السنن استيعاب الرأسي المسح العمامة من السنن من سنن ال ال ال الوضوء ومن السنن الوضوء مسح الوضوء مسح وهذا باتفاق باتفاق انه حصلنا لما مسح قولة الرأس فالمالكية والحنبلها هم اسعد الناس بالدليل لو قالوا بمسح الرأس جميعا مقدمه وما خاله قالوا مسح الوضنيني يستحب مسح الوضنيني طهما وباطنه بماء جديد وكذلك يتحبق سماقين داخلنا بماء جديد قال عبدالله زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه وأن المسحتين المساحتين في سماقه ويديرهما في المعاطف ويمرد إبهامه على ظاهر أذنيه، ثم يلتفيه، وهما لوتان، مبلوتا، مبلولة تاني، بالآ بالأذنين استظهارا، فقال من السنن مسح الأذنين، من السنن مسح الأذنين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذناني من الرأس، وكان السنن يمسح أذنيه إذا توضى ففي قول من من ما من, من, من, من الرأس معناها أن حكم الأذنين حكم الرأس. وهي المسح في المسح فلا تغسل الأذن بل تمسح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الأذنين من الرأس بهذا الباب أنا أخذت حكم الرأس وهو المسح تمسح يمسح الطالب الأذنين بسببتين على كيفية التي أتسلمنا من ذلك تخليل اللحية الكسة طبعا في قول مصنف تخليل اللحية الكسة تخليل اللح اللحية الكسة واجب، تخليل اللحية الكثة واجب، لأنه واجب عليه وصول الماء إلى وصول الشعر البشرة، يصل الماء للبشرة، فهنا وذاك فرق على ما بين صاحب اللحية الخفيفة وصاحب اللحية الكثة. صعب اللحة الكسة يضع الماء يضعه فقط على الظاهر وليس مطالبا بغير ذلك أما ذكاد يظهر بياض يظهر بياض الخد من الشعر فوالب عليه أن يدخل الماء إلى أصول إلى أصول البشر ثم قال وتخليل اللحة الكسة كما قلنا تخليل الأصابع اليدين ورجلين تخلي اللحية حتى يصل الماء إلى أصول الشعر كما بينا في التفريق بين اللحية الكسة والخريفة وعلي بن عباس قال إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك والحديث ظاهره الصحة رواب بن مارع وقال حسن غريب وقال في عيلة لي سأبت الوخاري عنه فقال حسن إذا هذا الحديث حسن وهو عند المزحمة بد أن يقدم الأهم ناقف عند هذه بأنه يخلل اللحية الكثة ويخلل أصابع لديني ورجليك قد قال إذا توضات تخلل أصابع يديك ورجليك وهذا الحديث حسنه بعض العلماء مع أن فيه صالح مولى التوأمة قال سمعت ابن عباس سأل رجل, رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر السلاة فقال له خلل أصابع لديك ورجليك وصالح مولى التوأمة فإنه اختلط يضعف يضعف الحديث وكافية تقليل أصابع رجليه أن يبدأ بخنصر يديه اليسرى من أسفل الرجل مبتدا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى وهذه كافية رجحها أنا أريد دليلا واحد عن هذه كافية دليلا واحد شرعيا عن هذه الكافية هذه أمور تعبودية وأمور التعبودية وأمور توقفية وش الأدل على ذلك صراحة ما في دليل على كل ما يفعلون وحكى وجهًا أنه يخلل بين كل إصبع من أصابعه بأصبع من أصابع يديه، فتخليل الأصابع من السنة حتى يتأكد من دخول الماء. أما إذا علم أن في الأصابع شيء يسد منفذ الماء والماء لا يصل للرج. يجب عليه التخليل ويجب عليه التأكيد برفع ما عليها يعني من الأصابع حتى يستطيع المرء أن يتودع وضوءا صحيحا كأتراء الأظافر عندما تكون المرء أحيضا تتراء الأظافر في هذا الوقت فعند الانتهاء تنسى فتتودع أتراء الأظافر الموجود الوضوء لا صح لابد من نزع هذا أو أن يكون في بين أصابعه شيء هو وضعه علاجا فأيضا إن كان لا يتأذى ولا يتأثر ولا يزاد المرض فينزعه فإذا تخليل أصابع أدين وعجلين من السنة المستحبة أيضا كمسح الرأس ثلاثا أيضا نفس الأمر بأن السنة المستحبة عندنا استيعاب الرأس السنة المستحبة وإن كان الأصل أن كلية الرأس واجب الحفاظ عليها ومسحها بأن يبدأ من المقدم وأن ينتهي إلى المؤخر وأن يرجع ثانية كما في حديث عبد الله بن زيد يبقى لنا تقدم اليومنا على اليسرى وبعد السنة الأخرى من الأذكار وغيرها هذه إن شاء الله تتأتى بعد اختباركم أسأل الله أن يكتب التوفيق لكم السداد والرجات والرشاد لكن قلت أدب طالب العلم ميزان لو كان مؤدبا مهزبا يعرف قدر ما هو فيه من العلم لا يكون سيء الأدب ويجمع بين جهل وسوء أدب فمن جمع أسوأ الناس من جمع بين, بين أدب وجه وعلى المرء أن يحاول أن يفعل نفسه الجه وأن يكون مؤدبا عائفا بأخدار الناس حتى لا تخدار كرامته عاقة أدائي للعمل أيضا فهل عندي... عند أخذي للعطلة ابتداء من يومين هل أنا سأتفهمها حتى لا أكون حرام؟ ما فهمت، ما فهمت. الآن أنت لأنك قصرت في حق الله لا لفعله، لما قصرت في حق الله قصرت في العمل، وأنت تأخذ إجازة الآن لأنك مريض، ستأخذ عطلة عطلة مرضية صح؟ هل تحسب يومين أنت فيهم في العمل من العطلة؟ ولا تحسبهم شيء؟ لا لا لا تحسبهم لا لا تحسبهما. وعندما تعمل جد في عملك تعويضا لبعض النقص الذي كان في اليومين السابقين. ما تحسبوه ما, ما تحسبهما نعم الزوم ما, ما عندكم تفضلوا السلام عليكم بد من إزالة الضرر الأصل دفع الضرر وإزالته هذا الأصل رضي الله عنك ذلك الله حرصا وورعا الله مأمين. طب الأخوات الفضلات في الزوم هل يبقى سؤال أو شيء من ذلك القرآن عبارة عن كلام الله هذا خطأ عبارة عن كلام الله ده كلام الأشاعرة مش كلام أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله هو الإجابة الصحيحة لما يأتي بقى في السؤال القرآن هو عبارة عن كلام الله هذا كلام الأشاعرة هذا كلام أهل البدعة فتكون إجابة خاطئة ومع ذلك لا عشان مع إن هذا ظاهر ما فوش لف ودوران يعني عبارة عن كلام الله هذا كلام الأشاعرة مش كلام ال أهل السنة الجماعة. عما كما قلت كل درجة ستعلو ولا يوم كنا أي شيء كفى كفى أنني وجدت أدبا مع كنا ووجدت أيضا همة عندما تقول أنماه يهمني درجة أكثر ما يهمني العلم فأنا سأعطيها الدرجة كاملتها بالخير منه نص سعلان فهل هل استازن حضرت حضرت كنا الآن وأشكر لكم هذا الباب لخت قالت لكم في الفيس والمكسنر كل شهر بعض الإخوة يتقدم ب عنكم وأن يجعل ذلك كل... كله في ميزان حسنة لكم جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد ان لا اله إلا أنت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة